احمده ربي حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه ومتتالي الائه ووافر نعمه وجزيل احسانه لا احصي ثناءا عليه هو كما اثنى على نفسه واصلي واسلم على عبد الله المصطفى وعلى نبي الله المرتضى وعلى رسول الله المجتبى وعلى آله واصحابه ومن به مهتدى عباد الله لكل واحد منا في دنياه اهدافه المعلومه وامانيه المرسومه واحلامه الورديه ورغباته النرجسيه ترتبط بها حياتنا املا وتخطيطا واعمارا وبذلك تسير دفه الحياه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 إن العصر الذين نعيش فيه طلب فيه الناس السعادة في الوسائل ولم يصطبها في الغايات طلبوا السعادة في المال الوفيد أو الجاه العريض أو المركبه الفارهة أو القصر المشيد وكل ذلك بغير دين يعتبر ضرب من ضروب التعقيد وباب من أبواب الشقاء اولم يقل ربي جل جلاله في فعلاء فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون تعبوا بأموالهم هم دائم وتعب لازم وحسرة لا تنقضي وانتحار وهموم وآلام وأوجاع وأسقام ولكن, ولكن الإنسان خلق ضعيفا ولضعفه الفقير يرى السعاده في المال والغني يرى السعاده في العافية والصحة وصاحب العيان يرى السعادة في المسكن وصاحب الإيجار يرى السعاده في الامتلاك وصاحب الملك الذي فقد الذرية واشتاق لكلمه أبي أو أمي يرى السعاده في البنين وفي الذرية وأراد الله الحياة هكذا إن الحياة عند المؤمن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 من الابتسامة اذا ابتغي به لذة مباحة او عش كريم او ابتغي بهذا المال والذي اتاك الله اياه اجرا تدخره او مكرمة تبتغيها اما بغير ذلك المال حزم من الاوراق الملونة او غابات من السيخ والاسمنت او اكوام من التراب والطين ما المال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 ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من تاب وفي سنن ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا اكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له ان السعاده في امور وهي التي اود ان اناقشها في خطبتنا إن أول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 وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم إن صلاح البال الذي أصبح من, من أندر ما هو موجود في عصرنا راحة الضمير طمأنينة النفس السكينه التي تملأ الجوانح الطمأنينة التي تملأ الجنان القلب الراسخ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 شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فأقتله وفي الرابعة قال ثم أسألك كافرا شديد القوة يقاتلني وأقاتله فيقتلني يقطع أذني ويجدع أنفي ويبقر بطني وادفن هكذا وألقاك يوم القيامة هكذا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 الليل لأهل الليل أمن هو قانت أنى الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ومن الليل فتهجد به نافلة لك ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا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 السعاده في الحلال الطيب تامل الرجل بين ابنائه بين صغاره وبين زوجه حلاله يخرج معهم في رحله يتنزه معهم وبين اخر له عشيقة او اخرى لها عشيق كيف يعيشون الضجر والخوف من الناس اذا ذهبوا الى مطعم خافوا من ان يطب عليهم احد او ان يكتشفهم احد يعيشون في قلق هذا غير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 تقسم عليه أنه من حلال اعطه مريض يشفى وضعه على جرح يبرى لو عندك جنيه عندك, عندك جنيه خمسمية جنيه عندك ألف جنيه تقدر تعرف تقول دي والله حلال قدها ليزول عيال راجل يجبه كويس قال لك خدتها في جرح اشتري بيها دقيق دقيق وكبت دقيق في جرح كان ما كويس قال لك تعالى سألني الحلال إذا وضع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 فقال له مالك اجلس الحرم مجلس قال له ماذا تريد؟ ده شنو تعني؟ قال اريد متاع، قروش، دولارات، ختيها في في في في الدولاب، ثياب مره، ثياب السمحات اللي بيجيبون من دبي، ثياب بس ان شاء الله في سوقين، نبيع في سوق، سوق ليبيا ولا في الدلال؟ يا اخي ما في حد قال قال له دخلت تريد دنيا فلم تجد هل لك في دين دنيا ما عندنا عندنا دين دا دايل دايل دا دا دا دين دا دا دا دا دا. الحرامي قال كده نجرب الصليلة رأي حزاغة ما في طريقة كده نجرب مع الزوجة شوف الدين ده الدنيا جربناه نطينا كتير كده نشوف الدنيا فتكلم وتكلم وتكلم ونصح وناقش تكلم عن الله والإيمان وذكر بالله والآخرة ثم قال له صلي كده خش صلي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 دخلت ما مطلع ساكن خرج اللص طائبا سلم قال يا مالك لا تكونن آخر سريق تاني والله ما أسرك هداه الله وأعطاه الله أعظم شيء ثم قاموا إلى صلاة الفجر سويا وذهبوا إلى المسجد ومالك بن دينار هو إمامهم الذي يصلي بهم جو خاشين الجامع الحرام مشور أيضا بعرفوه الناس من الزمن ذاك الشمارات كاتلون، الناس الشمارات تجيلة، أدخل ده ما عش دشمو، وكلهم يسألون أزور ده لما خفوش؟ يا أخي في ناس أزور كان تا كنداري تو مخلو، يعني في زور ككاب يامول لتو الناس يقول له أزور، الجاب خد جامعش كملت كله يا أخي كمل كلها جاي لله، أنت عندك فوشو؟ كان أنت ما تقبله لكن هو جاي لله، الله بقبله أنت كمان تقبل الله بقبله يا خد داري تو ما بريحه، بس بيقول كله يا مالك، دا تعرفه؟ ده اكبر حرام قال نزل. جاي معه الحاصل شنو دار يعرفوا شن حاصل فقال له فقال لهم جاء يسرقنا فسرقناه جاي يسرقنا لكن نحن سرقناه سرقه من الشيطان الإيمان هو الذي يعطي الإنسان السعادة يعطي الإنسان الطمانينه يعطي الإنسان راحة القلب والفؤاد وينبغي أن تعلم الحياة بغير دين تعقيد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 كل المكدرات التي تكدر صفاء سعاده الناس اكثرها المصائب والمصائب عند المؤمن يتعامل معها بقاعده القضاء والقدر فهو يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وان ما اخطاه لم يكن ليصيبه لذلك هو موقن في كل الاحوال مؤمن راضي لا يسخط القاعده الرابعه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 والسعاده لا لا يلتقيان ابدا السعادة والضجر لا يد... لا يلتقيان ابدا واذا وجد الضجر لن تكون سعيدا ابدا ابعد من الضجر راى سفيان سفيان الثوري شاف وهو ضجر قال ما لك قال ما عندي شيء معدم فقير ما عندي شيء قال أعلم غنيا موسرا عنده قروش كثيرة أعمى يريد أن يشتري عينك بمئة ألف اتبيع قال لا أبيع قال واصم يريد أن يشتري أذنك بمئة أخرى اتبيع قال لا أبيع قال ولسانك بعضهم يريد أن ينطق يريد أن يشتري حدثه عن أعضائه وجواريحه فإذا هي مليون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 كانما يطير في الهواء ولا يمشي على قدمه من من من الشعور الذي غمره والاحساس الذي صبغه قال اشعر بسعاده اسعد الاخرين ساهل في ان تمسح عن مسكين معانات في ان تسد ان تخرج اسير من السجن لاجل انه حبس عن عياله ساهم وان اردت مشاريع مشاريع الاخره هذه عندنا كثيره الطلبات موجوده وانا افتح الان بابا لمشاريع الاخره الدينا مشروع في الاخره المشاريع راقدة ايتام لا عائله لهم طالب في الطب مات ابوها ومات امه اقعدتها رسوم الدراسه عن الدراسه فمكثت في البيت محتاره معذبه قلقه وهي اكبر اخوانها واخواتها تريد ان تعمل طبيبه لتعفهم ولم, ولم تستطيع ان تكمل الدراسه اعرف مشاريع كثيره جدا مشروع رجل من قبيله الفول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 في خلال الأسبوع الماضي من السبت ممكن السبت البكرة دي نفذه وممكن اللحد وممكن الاثنين ذهبنا إلى زوج الرجل المقتول من أجل أن نخرجه ونقصت ثلاثة ملايين ثلاثة مليون والله قدر ما حمله ما قدرنا اللماء والأصل هما ما بالحيل على العفو لكن قالوا كذا يجيبوا ثلاثة مليون بعدها نحن نشوف ده مشروع ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا وممكن مشكلة دافولة تحلها هندزول فوراوي كتب بل قانون سيكتلون نحن ماشينا مارقنا مارقناه عشان أخونا في الله وفي الدين ما عشان حاجة تانية، عشان من القبليه دي. البيانس في نفسه كفاءه أنا ما دار إلم في الجامعة بالصندوق. ده ما موضوع صندوق. أكلمكم. أنا بديكم رقم تلفوني. العندو كفاء، العندو قدرة يدخل في هذا المشروع. في الاخره ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا يتصل بي. لكن عشرة آلاف وعشرين ألف ومية ألف مع احترامنا وتقديرنا. جدنا مكيفات في الجامعة نحن هنا لكن ده مشروع بتاع اخرى اسعي عنده ستة اولاد ارسم الابتسامة على شفاهين ساهم في ذلك ولذلك مشاريع الاخرى كتال والله في ناس في الكوره مليارات مش في في انتخابات فريق من الفروق عندنا اخر انتخابات عشر مليار بدون رئيس دلالة أكبر بالرئيس. أنفقوا المليارات والنصاب ما تم حسرة عجيبة لكن في كوره نحن يمنا ثلاث مليون بس نطلع بازول من المشنقة نطلع بازول من الموت نسهم ونسخر من قبل الله أن نهب له الحياة السعادة الحقيقية في إسعادك الآخرين لا تعيش لنفسك لا تكون أنانياً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 أسأله تعالى أن يسعدنا بدينه الذي أنزل إلينا وبشرعته الذي كملنا بها وأسأله تعالى أن لا يشقينا بنفوسنا وذنوبنا ومعاصينا إنه ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه هذه قواعد السعاده القاعده الاخيره السعاده في الحلال السعاده في رزق حلال يدخل عليك تاكله في اطار الحلال مع زوجك الحلال وابنائك الحلال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 والذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بهذه الطمأنينة تعيش أسعد الناس وإن كنت ماديا افقر الناس ولكن الحلال يتطلب عمل ولذلك مصدر شقاء كثير من الشباب العطالة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 تطورت تقنياته وزادت مستحدثاته ومستجداته علينا الا نترك أجيالنا وشبابنا في التعليم في التعليم ولما في التعليم لنسعده علينا أن نوفر له بابا من أبواب الرزق أن نيسر هذه المسألة والمسؤول الأول الدولة ثم أهل الفكر في المجتمع والعلماء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 زوجك اطفالك والديك اطارك الذي تعيش فيه هذه بعض معاني السعاده اهبها لمن ظن ان الدنيا قد اغلقت في وجهه وان الأبواب قد اوصدت امامه عساه يستلهم من هذه الخطبه بابا من ابواب السعاده ويسعد نفسه ويسعد الاخرين أسأل الله تعالى أن يتقبل مني وإياكم أجمعين أسأله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين وأن, وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة وتفرقنا من بعده تفرقا معصومة وأن لا يجعل فينا ولا من بيننا شقية ولا محرومة ولا مطروضا من رحمته اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم كل من ت... اللهم كل من اسهم في عمل الخيري. اللهم صبله الخير اللهم صب له الخير صب ولا تجعل عيشه كد اللهم من من اقام هذه المظله للعبادك الذين يصلون والمصلين الذين يذكرون اللهم من آواهم اللهم آوي في يوم القيامه تحت ظل عرشك يا رب العالمين اللهم من جعل للمصلين ظلا في دنياك في بيت من بيوتك يا رب العالمين اللهم أظله يوم لا ظل إلا ظلك اللهم إنه وعمله عملها لوالده اللهم أنت تعلم أن لا نعلمه ولا نعلم والده أنت تعلمه وتعلم والده اللهم أنزل على والده في قبره شعاب بالرحمة اللهم أسكنه فسح الجنات اللهم اجعله عملا صالحا لا ينقطع عبدا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا بر له يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد اله وصحبه وسلم واقم الصلاه